ابراهيم الزيد والاعتداء الآثم على الشيخ محمد امان الجامي رحمه الله في سنة 12 واربائمائة هجرية قام احد غولات الجماعات الحزبية الضالة بالاعتداء على الشيخ محمد امان الجامي رحمه الله في جامع الجوهرة بمدينة الرياض وبحضور عدد من المشايخ والعلماء وكان من بينهم العلامة صالح الفوزان حفظه الله حيث قام هذا الشخص بمقاطعة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وأنكر عليه وجود الجماعات في المجتمع السعودي ثم ما لبث أن قام مع حزبه تجاه الشيخ محمد أمان الجامي محاولا الاعتداء عليه وضربه مع مجموعة معه كانوا مستعدين لهذا العمل وإليكم مقطعاً صوتياً لهذه الحادثة تقول الشباب في هذه الأيام تغرقوا وصاروا جماعات وأستاذ بسبب عدم استباع العلماء الصالحين وقلتم في المحاضرة تصحيق بمناهج فهل ناصحتم لولاة الأمر هكذا كتب السؤال على الفقرة الأولى سبب تفرق الشباب إلى أحزاب وفرق وجماعات السبب معروف السبب أمر واقعي وهو وجود من يهيجهم التهيج السياسي ووجود من يوزعهم على الجماعات بل وجود هذه الجماعات المهدسة الجماعات الموجودة في الساحة اليوم أنا أعتبرها مهدسة إذ لا يوجد قبل هذا الانفتاح لا يوجد في هذا البلد جماعات جماعة واحدة المجتمع السعودي كله جماعة واحدة جماعة المسلمين لا يوجد غير هذه الجماعة وجود الجماعات واشتغال كل جماعة بالدعاية لمنهجها والسبب في تفرق الشباب وتشتتهم وهذه الجماعات هي التي وزعتهم على هذه الجماعات إلى أن سمعنا شباب الصحوة والكلوف لأول مرة يا جماعه الحمد لله يا ابني يا يا ابني يا ابني يا ابني يا اعطي الله بالصلاة عيد الله بالصلاة انظركم من اي نجول عطي السلام بعد أن استمعنا لتعامل الثوريين مع العلماء وكيف أنكروا وجود الجماعات الحزبية الضالة في المجتمع السعودي لنشاهد الآن ولنتعرف على شخصية المؤتدي على الشيخ محمد أمان الجامي وما منصبه وما الذي قاله عن الجماعات بما فيها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بعد بيان وزارة الداخلية كما وشدد لمن العمل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دكتور إبراهيم الزيد على أن دولة راعية للإسلام في هذا العصر ولا يمكن لأحدا يشكك فيها بعد صدور هذا البيان ولكن هناك بعض الجماعات التي تعد أن حمل لواء الإسلام وهي تسير بأبناء المسلمين إلى الهوية لا يمكن لأحد أن يقول أن هذه الدولة عندها موقف من الإسلام أو أنها لا تؤيد الأعمال الجهادية في سبيل الله أو غير ذلك من من الكلام الذي ممكن أن يقال وإنما نحن راعين الإسلام في هذا العصر وبإذن الله قادتنا سائرون على هذا على هذا الخط ولكن المسألة أن هناك خلل في التصورات انتشر بالآونة الأخيرة وهناك تجمعات كثيرة تحمل أو تدعي حمل لواء الإسلام ولا يعلم ما وراءها وقد تسير وفعلا سارت بكثير من أبناء المسلمين إلى الضلال وإلى الحاوية هذا هو إبراهيم الزيد الذي اعتدى على الشيخ محمد أمان الجامي والذي أنكر وجود الجماعات كالإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهما وها هو اليوم يعترف بوجود الخلل الفكري لدى شباب بلادنا السعودية بسبب هذه الجماعات وهو ما زال على فكره معاديا للدعوة السلفية ودعاتها مع أخيه الضال عمر الزيد وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية